لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤسين الله منه وبِهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ إِنَّ الْمَصَاقَةَ فُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَنَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْسَبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ